قل أتُنَبِّئُنَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُوَحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ الْنَّاسُ إلَّا أُمَّتَ وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ الرَّبِّ كَلَقَدْ يَبْينَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَأْخَذُونَ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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفيحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم، فلنبيكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن, أن نزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتها أغنى ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس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 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين خسأوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم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 فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تسرقون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هالمن شركاء ثم يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَي يُتَبَع أَمَن أم لا يهدي إلَّا أَي يُهْدَى فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدو ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تثلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 متاعون في الدنيا ثم إلى مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا ثم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وَاتَّلُو عَلَيْهِمْ نَبَآءُ حِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكَ لَكُمُ رَاعٌ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إلَيَّ وَلَا خُضْ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أخون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاء وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نقبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَثْقُلُونَ عَلَى الْحَقِّ بِمَا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ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 وندجن برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه التبر وألقوا منكماب بصرابيتو وجعلوا ضيوتكم وجعلوا ضيوتكم قبلته وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 قال قد أجيب الدعوة خما فاستقيما ولا تتبع ل سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بمن إسرائيل البحر فاتبعهم في العون وجنوده بغي وعدوا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا وَآيَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 فَلَوْلا كَانتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَلَفَعَلَهَا إيمانُهَا إلَّا قَوْمَ يُنُسَلَمْ مَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَلَيْهِمْ كَشَفْنَا عَلَيْهِمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلٌّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُ